أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنِنَّمذ يَستَك بعونَ عَد ععبَدَت سََدَ خُلونَ يَهنَّ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنون فظلم على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. And the link ao one song وأملت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم mm -hmm. Sir? that in What? فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون صدق الله العالم